وما لنا ألا نترك لعلى الله وقد هبانا سوء لنا على نفسيرا و ما وَقَالَنَا <تصفيق> الذين كفروا لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ من خواه فا O Allah, I فقال Don't worry. و ما سن كلمه من يخاف Was that the I'll be Good mm -hmm. oh, rot okay. the Mm-hmm. <laughs>